بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا م ر تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 Inni raiy tu ahad 10 kau kbau, dan suns dan kumur raiy tuh mli sajdin. Qal ya buniya, lak qusus ruiak ala ikhwatik, faykiddulak kida. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب أتم ما على أبويك من قبل كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 وقتلو يوسف فأوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم. تَقْتُلُونَ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَيْنَا يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ Arusilhum pada gdaya, bertegur dan bermain. Inilah yang dihafaz. Dia berkata, "Saya tidak kecewa jika kamu pergi dengan itu, dan saya takut jika dia makan Dabu, dan saya takut jika dia makan Dabu, dan فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِنَّ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أَبَاهُنَّ نَيْشَاءُ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 قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Wajahat syaratu, f'aruslu war dahum, f'adila daluha. Qalayabu shraha dahulam, wa asaruhu b'zatam. Wallahu alimu bima yamanum. Wa sharuhu b'tamni bakhsh darahim magdudat, wa kano fihi al zahidin. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسا أيام فعلى أن تأخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمرهم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 قال ما عاد الله قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروابها نربيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة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 هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر 124. 5. من 7. 8. 9. عظيم يوسف 11. عن هذا 13. 14. 15. 15. 16. كنت من الخاطئين Walaulah niswatu fi al-Madinah mawadul Aziz turaudu fatah an nafsihi, Qad sharafha hubba. Inna la naraa fi zalaal mubin. Falama samat أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاءا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم Fala maa rai nahu akbar nahu, wquqqan aidiyahu, wquln haashirillah, wquln haashirillah. Maha dah bashar in hada illa malakum قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني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 ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْدَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا رَاكٍ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ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 و إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا و الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صَاحِبَ يَسْلَجِنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا سَمَّيْتُمُوهَا اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا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 تَجْرِ بِكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَاسِرِينَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون kau abzahs ahlamu, wma nhamu btauil alahlam bi وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب 126-وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم Meyalamun. Kata, "Tezarau n saba' sinin d'abn. Fama hasatun f'daruhu fi soubulih. Fama hasatun f'daruhu fi soubulih. Illa qalilan min ثم يأتي له بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن ما إلا قليلا من ما تحصنون ثم يأتي له بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاء الرسول قال رجع إلى ربك فسأله فسألهما بار للسوات التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهم علي قال ما خطبكن إذا رأوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشر الله ما علنا عليه من سوء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 بِالسُوءِ إِلَّا مَّا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَنَا فِي الْأَرْضِ خَزَائِنَ مِنْ أَمْوَالٍ وَجَعَلَ لَهَا مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ ۚ كُنَّا نَبْنِي سَبِيلًا ۖ Nusibu bi rahmatina man nshaa, walla nuzi'u ajar al muhsinin, walla ajar al akhirah khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Wajah aikhwat Yusuf, fadahalu 'alaihi بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنما لفعلون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 yang mina al kailu, fā ars al ma'ala, aḫāna naktal, wa innalahu lḥāfẓun. Qāla hālāmanukum ʿalayhi, illā kama amyutukum ʿalā aĥīhim qabl. Fāllāhu khayr lḥāfẓun, wa ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما لنا لغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيش ذلك كيل يسير ان ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون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 124. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه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 Kata Allah: L'kadar alimtum ma jinna l'nufsid fi al-arz, wa ma kunnasariqin. Kata: F'ma jaza'ukum kaddibin. Kata: Jaza'uhu ma jidafir rahmuh, fahuwa jaza'uhu. Kedai kan jizi alimin. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أيشاء الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ قَالُوا Sirq, fad sirq, ahlahu min qabilu, fasar wahai Yusufu fi nafsihi, fasar wahai Yusufu fi nafsihi, walam yubidha lham. Qalatum sharum makanam, Allahu aqlamu bima taqifun. Qalul ya ayyuhal gaziz, inna lahul aban shaykh Inilah Abu Shaykh yang besar, fakhdahpada namaKanah Inilahkamu dariMuhsinin. Dia berkata, "Bagaimana Allah tidak mengambil kecuali orang yang kita temui mati di hari kiamat? Inilah orang فلما ستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 ورؤى وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا Asalil Ghayb pahfizin, wasalil kheriyyat yang kuna fihah, wal ghirat yang aku belna fihah, wainna la cadiqun. Qalabal sewalat lakaum alfusukum amran, fucburu jamil. Asallahu ayn yaati anibhim jamia, innuhu huwal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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مسجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا اا Naklah Yusuf. Fala, Aku Yusuf, wahai, Aku, yang ditemani Allah علينا. Inilah yang bertakwa dan bersabar. Sebab Allah tidak akan kehilangan jasa orang yang berusaha. Mereka berkata, Allah, telah menghantarmu قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي نصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم ان لا اجد ريح يوسف إني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انشا البشير القاه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقول لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربّي. قال سوف أستغفر لكم ربّي. إنه هو الغفور الرحيم. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إن شاء الله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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاقْرَأِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّى تُولِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوَفَّنِي مُسْلِمًا الْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ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 مشركون أفأمنوا أو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضه.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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون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 لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون